وَماَا لَكُم لا تُؤمنِونَ بِاللَّهِ وَرَّسُون يَدُرُوكُمْ للتُؤمِنُ بِرَبِّكُمْ وَقَد أَخَذَم ثاقَكُمْ وَقَد أَخَذَم ثاقَكُمْ إياكُتُم مُؤمنِنين.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 وَشَرَاعَنكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ الَّذِينَ آمَنُوا ظَنًّا وَازْدَرَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ بَيْنَ ارْجِعُ وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بلى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 يَعْلَمُونَ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فتراه مصفرا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 والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخنون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرس النرس لنا بالِبيناتِ وَنزَلنا معهُوم الكتاب والمزان الَقومم الناسَّاسُ بالقِصط وَنزَل الحديديد فيِيهِ بَأْس شديدوا وَمَن فع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 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا فِي قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وَرَهْبَانِيَّتَنِ بِتَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِاتِّغَاءِ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِاتِّغَاءِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ يؤتكم كفليل من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رعيم لألا يعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء